إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أخحاب النار هم فيها خالدون مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ صَبٍّ كَمَثَلِ رِيحٍ صَبٍّ أَصَابَتْ حَرْثًا فَأَصْبَحَتْ حُطَامًا أَنفُسُهُمْ فَأَهْلَكَتْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ يَأْخُذُونَ بِطَانَةٍ مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَالدَّمْعَانِتُ قَدْ بَدَتِ الْبَغضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَهَيْنَا لَكُمْ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ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 إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصدكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بمن